عباد الله لقد أمرنا الله عز وجل بذكره في عموم الأوقات فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وخص المولى جل في علاه بعض الأوقات كأجبار الصلوات وبعد الانتهاء من اداء العبادات فامر الله عز وجل بذكره فيها لمزيتها على غيرها فقال سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرى واعلموا عباد الله ان ذكر الله عز وجل يتناول جميع الطاعات القولية والفعلية فكل الطاعات تعتبر ذكرا لله عز وجل انا فاعلموا عباد الله ان ايسر انواع الذكر الذكر القولي أو الذكر القولي باللسان فهو ميسور لكل شخص وانسان سواء كان ناشيا ام راكبا قاعدا ام قائما ام مبتجعا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الطلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرهبان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وجاء في صحف مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال قال عليه الصلاة والسلام لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وجاء في صحوه البخاري من حديث أبي هريرة أيضاء قال قال عليه الصلاة والسلام أفعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وثبت عند ابن حبان. من حديث جابر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وجاء أيضا عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وجاء في صرفه سنن النساء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا كانت نورا لصحيفته وإن روحه وجسده يجدان لها روحا عند الموت. وثبت في مسرد الامام, الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة عباد الله لما أن كانت هذه الكلمة العظيمة اعني كلمة التوحيد بهذه المنزلة العالية الرفيعة من بين انواع الذكر تعلق بها احكام وصار لها شروط ولها معنى ومقتضى فهي كلمة لا تقال بمحض اللسان فحسب بل هي كلمة يعلنها المسلمون الادان والاقامة والخطب كلمة قامت بها الارض والسماوات وخلقت من اجلها جميع المخلوقات وبها انزل الله كتبا وارضل رسلا وشرع شرائعه ولاجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وانقدمت الخليقة من اجلها الى مؤمنين وكفار وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب وعليه يقع الثواب والعقاب فهي حق الله عز وجل على جميع العباد وهي كلمة التقوى والغروة الوبقى وهي كلمة الاسلام ومفتاح دار السلام من قالها بلسانه عاصم دمه وماله وإن كان موقنا من قلبه نجى من النار لسباق ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسبان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أيها المسلمون عباد الله كلمة التوحيد كلمة الإخلاف كلمة السقاة لا إله إلا الله لها معنى لها شروط لها مقتضى لها أرضا فمعناها لا معبود حق إلا الله قال الله عز وجل دارت بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه ولها ركمان النفي والإثبات نفي جميع ما يؤبد من دون الله وإثبات العبودية لله عز وجل فالعبادة حق لله عز وجل لا يجوز ان تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح قال الله عز وجل وعن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فهذه الكلمة العظيمة تنسي لمن قالها شرك المشركين وتثبت العبادة لله رب العالمين وهذا هو معنى قول قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وهو معنى قول قوله عز وجل فمن يشرك بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتكى بالعروة الوثقاء لن فطام لها والله سميع عليم الحمد لله رب العالمين ولا عدوانا الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله إلى أهل أولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أيها المؤمنون عباد الله أيضا هذه الكلمة لها سبعة سروط العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول هذه الشروط يا عباد الله علم يفين إخلاص محبة مع مع قبول وانقياد وقبول لها هذه الشروط يجب على المسلم أن يتقيد بها وأن يعمل بها فإن معناها الذي فإن معناها كما تمعت تفيد البراء من الشرك والمشركين وتلتزم بعبادة الله عز وجل فلا بد على المسلم ان يكون عارما بمعناها وعاملا بمقتضاها ومخدفا لله عز وجل ويقول هذه الكلمة على يقين وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فانه لم يمتزع قائلها بالعلم الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول وللقياد فدري ما اقوله والصدق والاخلاص والمحبة وفقش الله لما حب فهذه سبعة شعور يجب ان تتوفر في من يتلفظ بهذه الكريمة العظيمة فالمسلم يا عباد الله عند ان يتلفظ بهذه الكريمة وعند ان يطلق بها لسانه فانه بذلك يعلن البراعة من الشرك والمشركين ويلتزم بعبادة الله رب العالمين مخلصا له الدين فان وقى بهذا الانتزام فقد حقق دين الاسلام وفاز بدار السلام اما مجرد نطق بها من غير فهم لمعناها ولا عمر لمقتباها فان بارك لا يفيده شيئا الا ترون اينا ما كان عليه المنافقين ما كان عليه المنافقون في الصدر الاول فقد كانوا يتلطمون بآثامهم بها ولكنهم لم يعتقدوها في قلوبهم فصاروا العياذ بالله كما قال الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهكذا ايضا من يقول هذه لسانه وهو ينقضها بافعاله يأتي بالشرك الاكبر والعياذ بالله يذهب يستقيط بامواله ويطوب حول الابرحة والقبور. يقلب منها الندد. ويقلب منها الدعاء. ويقلب منها الشفاء. نعم يا امة الاسلام. فهذا من الشرك. من الشرك يا عباد الله. والذي يبطل هذه الكريمة. كلمة لا اله الا الله. نعم يا امة الاسلام. فالواجب على المسلم عند ان يتلفظ بهذه الكريمة ان يفهم معناها. انظروا الى انظروا الى اولئك المشركين الذين كانوا في صدر النبوة عند ان قيل لهم لا اله الا الله هل ترفضوا بها ابدا قالوا انا اجعل أن الانها الها واحدة ان هذا لشيء عجاب الكفار فهموا معنى لا اله الا الله بمعنى فهموا انهم لو قالوا لا اله الا الله مع ذلك أن آلهتهم باطلة وأن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل فلذلك لم يتلطبوا بهذه الكريمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولنا إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون ولكن للأسف الآن تجد من يتلطب من وهو يذهب ويدعو الميت يستغيث بالميت يتقرب اليه بانواع القربات وهكذا ايضا يطلب المدد من الاموات وهكذا الى اخره فيأتي بالشرك والعياذ بالله وهو مسكين يظن انه على الاسلام وقد خرج من داريرة الاسلام لانه جاء بالشرك الذي ينقر كلمة لا اله الا الله فيا امة الاسلام علينا عباد الله ان نهتم بما اهتم به القرآن الكريم. فالقرآن الكريم دعوة الى التوخير. الشر وبيان لما لجزاء اهله. وبيان لجزاء اهل التوخير. وجزاء اهل الشرخ. وهكذا يا عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام. اول دعوته الى لا اله الا الله. وكان وهو على فراش الموت. وهو يقول صلى وهو يقول وهو يور وهو ماذا؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد نعم يا عباد الله قد تُحيد دعوة الأنبياء والمرسلين من دُنُوحا عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فارا الصارخون والعلماء الربانيون يقتفون آثارا. الرسل عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس الى توخيض الله عز وجل قال الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَىٰ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجِتَنِي بُوُ الطَّاغُوتِ وَجِتَنِي بُو الطَّاغُوتِ فعلينا يا امة الاسلام ان نهتم بهذا الباب وان نضمن على التوحيد وان نتعلم وان نتفقه في هذا الباب حتى نلقى الله عز وجل بعقيدة صحيحة بعقيدة صخرحة تضع في دنياك وفي اخرى نعم عباد الله اما من كانت عقيدته فاسدة فماذا فسائر اعماله باطلة قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلنا وهباء من ثوراء اذا كا اذا كنت على الشرك يا عبد الله فما ينفعك اي عمل تغمله نعم فكيف كيف يا عبد الله يستقيم البناء اذا كان الاساس فاسدا فاساس الدين هو التوحيد هو التوحيد يا عباد الله فإذا فخت التوحيد فخت الاعمال باذن الله عز وجل اصل الله عز وجل بمنه وكرمه واسماء وصفاته ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان ياخذنا واصينا من الذريه والصالح اللهم عز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداء هذا الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa Wa mawala khabad <tuh> Ma'ashiral muslimin Jemaah salat jumlah rahimani Wa rahmatullah InsyaAllah kita akan sampaikan Turean ringkas atau ringkasan dari Apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Habilullah ta'ala Dalam khadzah jumlah tadi Tentunya kerana ringkasan tidak secara persis dan tidak keseluruhannya untuk disampaikan Tapi sebagiannya saja Intinya ma'asyur saudara muslimin rahimani wa rahmatullah Dalam khutbah beli ini atau dalam khutbah kali ini telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya zikr Allah Zikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita senantiasa banyak-banyak melakukan zikr banyak-banyak melakukan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam perintahnya azkurullaha ya, zikran katsiran washadduhu dhikra tawasilah yakni perintah untuk banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak dan bertaspilah kamu kepada Allah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa berdasarkan ayat yang mulia inilah Maka sepantasnya setiap muslim Untuk senantiasa Banyak mengingat Allah Banyak berzikir Allah dalam segala keadaannya Baik di dikala dia berjalan Berdiri maupun tidur dan sebagainya Maka setiap saat Dia berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dengan berdikir dengan mengucapkan Bacaan tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbanyaknya <tuh> Dan Beliau juga menyebutkan dalil-dalil yang banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan zikir -keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di antara zikir yang hendaknya kita baca, yang paling dicintai Allah taala, yang mana ini merupakan kalimat yang ringan diucapkan di lisan, namun berat di timbangan. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadisnya kalimatani khafifatan fil lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang apabila diucapkan maka sangat ringan diucapkan di lisan Tetapi akan berat di dalam timbangan amal Dan bahkan kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu subhanallah bihamdih Subhanallahil lazim Ini kalimat-kalimat yang sering Hendaknya kita baca dalam setiap kesempatan Karena ini perkara yang ringan diucapkan Namun ternyata berat dalam timbangan amal Termasuk juga zikir yang hendaknya kita bertanya untuk bacaanlah kalimat la ilaha illallah yakni karena dia merupakan seutama-utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda afdalu dzikr la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah dan seutama-utama utama doa adalah ucapan alhamdulillah dan masih banyak dalil-dalil lain yang disebutkan satu persatu hanya saja kami belum sempat untuk apa mengingatnya semuanya. Ya, enam. Insya Allah itu jatuh ke pemuwakili. Walhasil intinya adalah beliau mengingatkan kepada kita agar kita sebagai setiap Muslim melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Taala dengan banyak kita mengingatnya, terutama dengan banyak mengucapkan kalimat La ilaha ilallah sebagai seutama utama doa. Di mana kalimat La ilallah adalah satu, iaitu ucapan kalimat yang mengandung banyak fatiha dan keutamaannya. Di mana ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan tujuan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para malaikat, demikian pula diciptakan alam semesta, langit, bulan, bintang dan bumi semuanya ini adalah juga dengan tujuan tegaknya kalimat la ilaha illallah itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam mengucapkan kalimat ini, maka dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan dari zikir kepada Allah karena sesungguhnya Iya, Rasulullah juga dalam banyak hadisannya mengingatkan fadilah atau keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa Pada khutbah yang kedua, beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya dalam kalimat la ilaha illallah ini ada yaitu makna yang harus kita pahami dan wajib dari setiap muslim untuk memahami dan mengetahui maknanya dengan benar. Kemudian juga kalimat ini Memiliki, memiliki rukun-rukunnya. Demikian pula memiliki syarat-syaratnya. Yang semua ini wajib untuk dipenuhi. Bagi siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka di antara kalimat yang wajib untuk diketahui dengan benar. Tentang makna dari kalimat La ilaha illallah. Ya'ani kalimat yang menunjukkan kepada kita. La ma'budah bihakkini Allah. Atau la ma'budu'la la ilaha hakun illallah. Tidak ada sesuatu sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan konsekuensi kalimat ini menunjukkan kita harus berlepas diri atau berak dengan segala macam sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengucapkan kalimat ini konsekuensinya adalah dia wajib untuk berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan dan peribadatan kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Naam. dan ini wajib untuk diketahui setiap muslim karena tidak hanya tidak boleh hanya seorang mengucapkan saja tetapi tidak memahami isinya tidak mengetahui maknanya bahkan banyak orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi justru mereka masih banyak yang terjatuh pada perbuatan syirik dan sebagainya karena mereka tidak memahami dengan benar apa kandungan kalimat tersebut kemudian kalimat ini juga memiliki rukun yang disebutkan para ulama ada dua macam rukun yaitu annafyu wal isbat yakni menafikan dan menetapkan menafikan segala macam bentuk sesembahan peribadatan atau ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah SWT segala macam bentuk Tuhan sesembahan dinafikan sebagai dalam kalimat ini iaitu menafikan seluruh jenis sesembahan, peribadatan kepada selain Allah SWT dan hanya menetapkan atau alisrat menetapkan bahawa Allah Taala sajalah Dat yang berhak untuk disembah. Dat yang berhak untuk kita ibadai dengannya. Karena itu ma'asyur muslimin, Seorang muslim manakala mengetahui dua rukun kalimat la ilaha illallah terserut. Yaitu an annafi wal isbat, Maka konsepnya tadi adalah. Dia wajib untuk meninggalkan segala macam bentuk sembahan dengan Allah. Dan wajib hanya beribadah dan menyembah kepada Allah ta'ala semata. Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh melakukan yakni peribadatan dan sembahan kepada selain Allah atau bersama Allah dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga mengingatkan bahawa dalam kalimat la ilaha illallah itu ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya yang disebutkan ulama ada tujuh syarat. Ada sebagian yang mengatakan delapan dan seterusnya. Di antaranya adalah al-ilmu, al-yakin, wa-sidhuku, wal-mahabbah, wal, -wal, wal ingkiat naam. Di antaranya adalah mengetahui tentang... Al ilmu yaitu mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah tersebut yang terkandung dalam kalimat tersebut sebagaimana disebutkan tadi yakni la ma'budata bi illallah atau la ilaha haqqon illallah. Naam. Kemudian juga kita harus meyakini kebenaran kalimat tersebut. Naam, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis bahwa barang siapa mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan dalam hatinya maka baginya adalah jannah. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan kalimat ini. Kemudian juga dia harus jujur asyidu, iaitu yani jujur di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Demikian pula al-mahatbah mencintai daripada kalimat tersebut dan juga al-ingkiat tunduk patuh terhadap konsekuensi dari ucapan atau kalimat yang diucapkannya tersebut. Naam dia harus Tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan Allah berupa peribadatan dan ketaatan hanya kepadanya semata. Demikian pula syarat-syarat yang lain yang disebutkan berlama tentang masalah ini. Kemudian maasir muslimin rahimani warahmatullah beliau juga mengingatkan kepada kita iaitu tentang bahwa di antara lawan dari kalimat la ilaha adalah yakni ashirku billah menyekutukan Allah subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan beliau mengingatkan bahwa orang apabila melakukan kesyirikan, melakukan peribadatan atau sembahan kepada selain Allah, maka amalannya adalah batal, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ta ta apapun. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan wa qad dinna ila amalin fa ja'alnahu habanansura. Maka pada hari kiamat nanti, maka akan dihadapi Allah taala amal-amal orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Allah taala, kemudian setelah itu Allah akan jadikan Amal-amal tersebut seperti debu-debu yang berterbangan Artinya adalah amal tersebut adalah sia-sia Tidak dinilai dan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebabnya? Karena kesyirikan Karena itulah setiap muslim harus berhati-hati Wajib menjaga dirinya Dari segala macam bentuk kesyirikan Dari segala macam rupa-rupa kesyirikan Naam dalam segala macam bentuknya Karena hal itu akan menyebabkan rusaknya Tidak diterimanya amalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka beliau mengingatkan kepada setiap kita kaum muslimin untuk benar-benar meneruskan niatnya dan tujuannya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan agar seluruh ibadah yang amalannya selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah beberapa mungkin ringkasan yang bisa kami sampaikan. Dan kami tangkap dari apa yang beliau sampaikan tadi meskipun sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan beliau tentang permasalahan ini. Namun insyaAllah apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan telah mencukupinya.